لكنني لا زلت منهاني لا زلت من بعد الاحبه متعبا قلبي طريح الهم والاحزان متيم أضحى أسير العشغ والهيمان ما تنطفي نار بحسن تصبر إلا تفجر في الحشى بركاني الله نار في الفواد خليلها يرجو سلامة بردها فلان والعين جاد بالدموع سخيه يا عين ان الدمع داعياني صبرا ومحلا يا دموع فما ابي يبكى عليه بدمع المحن ذهب الامام المنتغى رب الطغى كنز المعاني واحد الازماني شيخ الطريق ومجده وفحاره اليوم ايلى خليفة الييلان فلتبكه عين المكارم والتقام ودعائم الايمان والاحسان وغدتك يا شيخ الطريق مجالس للذكر والتفسير والغران بدل أطل على الوجود فجاده قمرنا ضاءه ووجهه القمراني لله وجه كالصباح صباحه بالبشر والطرحب والتحنان الله وجه كالربيع سماحة رسمت عليه بشاشة النبيانية يا يا روح محمود تحية عاشق مذجد بروح الوالي والهاني روح على غدم الحقيقة فاستوى فأنار منه العالم النورني ضرعا حتى غدا بابا الى الديان ما انت يا محمود الا رحمة كانت حياة القلب للسوداني يا, يا طابة المحمود إني عاشق لربوك الغناء والوديان غزي معاطفك الفتية وانسني تيها على العزماني الحفياني وترنمي اهدي الحياة لميت ببدايع المحمود والجيلاني غير أن أكفهم مسح الدموع البؤس والأحزان أم رحى أم رحى لبست ثياب نظارة وسعت لطابة في حنو حاني شوقا لمجد تالد ومؤثل غجددته صنائع الحفياني الطفيض بشاشة وسماحة لثما على الآتاب والحيطان وتبسم الجبل الأشم ونيله طاب النخيل لغارس أو عند اللغاء تعالغ شيخان ما انت يا حفيان الا طيب اغرد به وبحسنه العنان رد به وبحسنه العينان وتعطرت كل الجهات بطيبه وحديثه اضحى بكل لسان عهد الاحبة راجع ليزول ما بالنفس من عضراني او هل ترى بعد الاحبة سلوة تهدي الحياة للاهث ضماني قالوا نعم إن الزجاجة صفوها لابن الكرام ووارث الحفيان فمتى أعود إلى الديار بفرحة مرحا وألثم راحة الجيلاني ثواب خميلة مزدانة بيوان العصان شبل لغد حمل الأمانة ملهم غاد سفينة أمهر بني لغد ملأ المحافل هيبة ببراغ عزم صادق وأماني ورث المحامدا والمفاخرا والتغى مجدا به يعلو على كيواني يا سائلين عن الخليفة إنه شبل وفي أثوابه يا سداني يا أهل لا عدمت بإدادكم هل من سحائب رحمة تخشاني إليكم عودة أو زورة لأقونا بين مودة وحناني وأحادث العشاق عن أخباركم ماذا جرى للحي والسكاني أولايا واحفظ للخلافة بيتها من فضل سن حاسد أوياني واحفظ إلهي للفضيل وآلهي يوما به أهل الدنى صفاني ثم صلاة على النبي محمد ما سارا ليل الحادي لظاني ودعوا آلا للنبي وصحبه ما غرد الغمري في الغصاني أو هب ريح للأحبة منعش سحرا فهدهد الوادي وشفان أو أشد السمان يذكر شيخه جاد الزمان بوده فرعاني أو أنشد السمانو يذكر شيخه جاد الزمانو بي فرعاني